خير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون أفترى؟ بل هو الحق من ربك لتُعذِّر قوم ما أذَهُم من نذيرٍ من قبلك لعلهم يهتدون. Allah الذي فَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتْطَدَى أَيَّامٍ مَّسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان بعطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء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 قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ما ولكن حق القول مني لأملأن مِنَ من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القلب بما كنتم تعملون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 ستجافى جنوبهم عن البضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيو جزاء بما كانوا يعملون أفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا بما كانوا يَعْمَلُونَ وأما الذين فسقوا فبأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكسبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعنهم يرهعون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 وَالَّذِينَ غَضِبُوا عَلَيْهِ وَلَظَىٰ أَنذِرْ أَلَأْتَ عَنِ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَغْوَ شَيْئًا مَّذْكُورًا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ان الْأَبْرَارُ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا رِبَاطُ اللَّهِ يَفْجِرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَأْنُهُمْ تَثِيرًا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وثورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودارية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تثليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأخواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمس سلسبيلا ويطوف عليهم وردان مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم لغلوا من ترى وإذا رأيت رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستذرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزila تُصْبِر لحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَمُرَاهُ اسم رَبِّكَ بُكْرَةً وَعَصِيلَةً وَمِنَ الْنَّيْلِ فَسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَ وَطَيِّلَ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 وَاللَّهُمَّ اعْدِلْ مِنْ أَعْدَلِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا